بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا نعهم بفضلك وملك وكرمك أكرم الأكرمين إخواني وأحبائي يعني سنعيش وإياكم دروسا علمية في تفسير سورة الكهف وأتوقع ممن يلتزمون في الدرس أن تكون لهم نظرة خاصة في تفسير سورة الكهف وفهم معانيها وإدراك بعض أسرارها والتعرف على ما لم يكونوا يعرفهم قبل هذا على وجه الخصوص بالنسبة لسورة الكامل وعلى وجه العموم يتوقع أن تكون عندنا نظرة تدبري لكتاب الله عز وجل تجعلنا حينما نقرأ كتاب الله نفهم مداركه ونطف عند ألفاظه لنتدبرها ونحاول أن نحلل معانيها وأن نعيش مراد الله عز وجل فيها بقدر الوسع البشري وقبل الحديث عن سورة الكهف أريد أن أتحدث إليكم عن أمر وهو هذه المجالس العلمية التي نعيشها هي جزء مما أمر الله تعالى لأن العلم سواء كان قراءة أو كتابة هو أول ما نزل من أمر الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ومن أوائل ما نزل نون والقلم وما يسطرون. لكن هذا العلم والأمر به والحظ عليه لم يقف عند حد الاكتفاء النظري بالمعلومة العلمية دون التحول إلى منهج عملي حركي نستطيع من خلاله أن نتقن ديننا وأن نلتزم بأمر ربنا فلم يبقى العلم في دائرة أو لم يبقى القرآن ولا السلة في دائرة العلم النظري صحيح أن أول ما نزل إقرأ ونون إلا أن بعدها نزلت آيات كثيرة تحد على المنهج الحركي يا أيها المدثر قم فأنذر ثم بعد ذلك تحدث عن البر والصلة والمعاملات والمعاشرات والمعاهدات والأخلاقيات والتزكية والتربية والأمور السياسية والشرعية والأحكام الفقهية إذن ينبغي لهذا المنهج التعليم النظر أن يتحول في حياتنا إلى منهج حركي عملي نستطيع من خلاله أن نطبق جميع ما جاء به القرآن الكريم. ولم يخرج فضل العلم بعيدا عن الفضل إذا بقي في دائرة. وإطار المعرفة النظرية دون التحرك العمل فإذا التزلنا المنهج العلمي وتعلمنا ديننا وانتقلنا إلى هذا المنهج الحركي العملي في حياتنا إيش المكافأة؟ المكافأة أن ينتهي بين العلم وهذا المنهج العملي إلى منتهى به الجيل الأول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ينتهي ديناء لكمال الدين في حياتنا اليوم أكملت لكم دينكم بل ينتهي بصلاح دنيانا وآخرتنا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله إذن ينبغي أن يقودنا المنهج العلم التجريبي إلى منهج حرك عملي من خلاله نستطيع أن نترقى الكمالات والمسألة تبدأ من كيف نتعلم ديننا ونحن في تفسير سورة الكهف إن شاء الله سنعيش فهم القرآن الكريم بقدر الوسع البشري ونتعاون فيما بيننا على تفسير سورة الكهف وسأجعل المحاضرة أو الدرس نصف ساعة ندهوني إن زاد عن ذلك الوقت حتى لا يكون هنالك ملل ولا سآم وحبذ لو في الدروس القادمة يكون هنالك أوراق وأقلام حتى نكتب بعض الفوائد التي نتشاركها فيما بيننا إخواني سورة الكهف أو سورة أهل الكهف لها اسمين أو للسورة اسمين. أو سورة الكهف أو سورة أهل الكهف فضلها أحاديث كثيرة نعرفها أنه أول عشر آيات وكذلك أحاديث عن أبي الدرداء نفس الراوي آخر عشر آيات من قرأها أو حفظها عصم من الدجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أنار له ما بين الجمعتين وفي رواية من قرأها ليلة الجمعة أنا رلاه نور في وجهه إلى الجمعة التي تليها فهذا فضلها وهذه السورة توسطت القرآن صح ولا لا طيب لو سألنا من توسطت سورة ته القرآن ترتيب السور توقيفي كان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول له بعض الآيات كذا في السورة كذا في مكان كذا، فإذا ترتيب السور وترتيب الآيات توقيفي، معنى توقيفي عكس اجتهادي، يعني ليس من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أمر الله تعالى، وليس من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، القرآن بدأ بنذل بالفاتحة، الحمد لله. رب العالمين وناسب أن يتوسط القرآن أن يبدأ بحمد الله تعالى فبدأ القرآن بالحمد وتوسطه الحمد طب مناسبة سورة الكهف للسورة التي قبلها الإسراء بدأت بماذا بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده وجاء بعدها إيش الحمد وعادة يكون التسبيح قبل الحمد نقول سبحان الله والحمد لله فسبح بحمد ربك فدائما التسبيح قبل التحميل فما سب أن تكون سورة الإسراء بدأت في التسبيح وجاءت بعدها سورة الكهف لتبدأ بماذا بحمد الله تعالى هذا من دقة قرآننا أيضا توسطت هذه اللفظة كتاب الله في سورة الكهف قوله تعالى وليتلطف للدلال على أن ديننا مبني على التثبت والتلطف لأن الله تعالى يحب المتلطفين وليتلطف هذه اللطفة وسطت كتاب الله وقيل غيرها نحن مع الراجح إن شاء الله هنالك سور من كتاب الله عز وجل بدأت بالحمد مكية طبعا الفاتحة الأنعام الكهف فاطر وسبأ هذه السور بدأت بقول الحمد لله خمس سور من كتاب الله بدأت بحمد الله تعالى سورة الكهف جمهور العلماء يقولون أنها مكية بعضهم استثنوا بعض الآيات وسنأتي عليها إن شاء الله لكن الراجح أن سورة الكهف مكية كلها وسبب نزول سورة الكهف وأواخر سورة الإفراء أن قريش كفار قريش أرادوا أن يستعينوا باليهود لإثبات هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا بل أرادوا أن يحرجوه ويسألوها أسئلة لا يعرفها إلا شخص يوحى إليه فاستعانت قريش باليهود فقالوا له هذا سبب نزول اسألوه عن الروح وعن فتية مضى من الدهر أو في الدهر آمنوا بربهم وعن رجل عظيم مكن الله له في الأرض فسألوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آتيكم بالخبر غدا ونسي أن يقول إن شاء الله فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شهرا كاملا ثم بعدها جاء الوحي بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابات ماشي الآن أجيب عن هذه الأسئلة. طب أين أجيب عن سؤال ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء؟ طيب السؤال عن السؤ الإجابة عن السؤالين الآخرين في الكهف. الآن ذكر العلماء لطائف في حكمة أن يكون الإجابة أن تكون الإجابة عن سؤال الروح في الإسراء. إيش هي الحكمة؟ أن سياق ونسق الآيات في سورة الإسراء يناسبه أن يجاب عن الروح فيها لأن هذه الآيات تتحدث بشكل مختصر الفاصلة القرآنية فيها والآيات فيها قصر لذلك جاء النص متناسقا في الإجابة وأنه نص قصير وآياته قصيرة والإجابة عنه سريعة لا تحتاج إلى تفصيل وسرد قصصي ناسب أن يتحدث عنها وين في سورة الإسراء وهذا أيضا من دقة كلام الله عز وجل وسنكتشف إن شاء الله جميعا أن الآيات في سورة الكهف من قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا كل هذه الآيات متعلقة بالإجابة عن أصحاب الكهف لذلك سنجد ارتباط عظيم بين أصحاب الكهف وليش الله ضرب مثل الحياة الدنيا وقبلها ضرب قصة الرجل صاحب الجنتين وقصة موسى عليه السلام مع الخضر وإيش وجه الربط بين هذه القصص والأحداث وبين الإجابة عن قصة أصحاب الكهف فالسورة تتحدث عن جزئيتين من فصلتين قصة أصحاب الكهف وما تضمنها من قصص وآيات بعدها إلى أن يقف القرآن عند أبواب قصة ذي القرنين فيتحدث بعدها عن قصة ذي القرنين وهذا لعله نستشف ونستخلصه من خلال تفسيرنا للآيات العجيب يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عوتب ولا تقولن لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا هل هذا العتاب عتاب محبة ولا عتاب لع عتاب محبة لأن عتاب اللوم يرفض يرفض بالعادة الإنسان أن يجيب فيه عن السؤال لكن الله تعالى يعاني لنبئه بلطف أجابه عن الروح وأجابه عن أصحاب الكهف ثم بين له ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا وهذا من التلطف وإظهار محبة الله نبيه عليه الصلاة والسلام مش عاتب بعدم جوابه أجابه بعد ذلك ورجع واضح الكلام طيب الآيات اللي قيل ليست مكية واصبر نفسك كما الذين يجغرن ربهم وقيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة عدد آيات سورة الكهف يا إخواني لنفهم أن العد القرآني هنالك اختلاف فيه بين أصحاب القراءات القرآنية يعني إحنا عندنا سورة الكهف آه عبد الكوفيين إحنا عندنا 110 آيات هناك عبد 105 و 111 و 106 عند البصريين مثلا عند الكوفيين عند الشاميين عند الحجازيين مش بصدد تفصيل هذا الأمر ذكره المفسرون هنالك آيات دمجت مع بعضها مثلا ثم أتبع سببا حتى إذا درغ نغرب الشمس إحنا عندنا ثم أتبع سبب آية عند ورش مثلا أو عند الإمام نافع هي جزء من الآية التي بعدها واضح الكلام فضروري نفهم أن هذا العد ليس عدا يخدش كتاب الله عز وجل أو يظهر نقصه لأن هذا العد عد قراءات قرآنية متعلق بالقراء وتلقيهم وليس فيه انقاص لفهم لمراد الله تعالى. طيب إحنا قلنا أن هذه السورة تبدأ بنادا بالحمد. طيب إيش الفرق بين الحمد والشكر؟ تفضل على محمد. صحيح قال الحمد لله وحده والشكر لله وجاز أن تقول أشكر فلان لكن لا يجوز أن تقول أحمد فلانا لأن الحمد ليس إلا لله في كمان فرق أو أكثر حتى الحمد على السراء وعلى الضراء على النعمة وعلى البلاء، لذلك لما الإنسان يموت له حبيب تقول الملائكة أو ولد ماذا قال عبدي يقول الله لهم قال حمده واسترجع ف الله يحمد على غير النعمة لأننا نفر من قدر الله إلى قدر الله ونحمده على الابتلاء لأننا في الابتلاء من أجل يستحق أن نحمد الله عليه لكن الشكر ممكن يكون فقط على النعمة أو مش ممكن الأصل أن يكون الشكر على النعم يعني ما بتقول والله أشكر الله أنه مثلا ابني مثلا دهس أو شيء تقول أحمد الله فهذا معنى الحمد لله فضل سنأتي على هذا الكلام إن شاء الله نعم إخواني قبل ما نتكلم يعني الراجح عند علمائنا ومؤرخينا وما كتبه أهل السير أن الرقيم وسنأتي على تفسير الرقيم إيش لش الرقيم الرقيم مكانه عندنا في الأردن وليس في سوريا وليس في تركيا وذكر ذلك كبار المؤرخون أو كبار المؤرخين ذلك كبار المؤرخين <تصفيق> عزمان تركيا في الجولة المثمانية <تصفيق> أصحاب الكهف يا سيدي قبل قبل الرسول عليه الصلاة، وأنا أحب أحب يا إخواني أن نلتزم بالدرس في المرة القادمة وأن يكون عند كل إنسان ضروري قلم وفي آخر الدرس نسجل الملاحظات ونجيب عليها مش أحسن وأني ضروري يعني نحرص على هذا الأمر وأنا أعيد لكم نظرتكم لي. قراءة سورة الكهف سيكون فيها تعديل وتغيير في بعض الفهم إن شاء الله نحو الأفضل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا هنا في استفسارات في الآية الحمد لله ذكرنا شو تفسيرها أنه لا يحمد إلا الله ويحمد على النعمة وعلى غير النعمة وهنا الموطن موطن ألوهية ليش القرآن يا إخواني وسيمر علينا كثيرا في مواطن توحيد الله يتحدث بلفظ إله في غيرها من المواطن يتحدث بلفظ رب ولفظ إله في الأمور اللي تتعلق بأمور لا تحتمل الشرك تحتاج إلى التوحيد الله ولا تدخل عليها نون العظمة ماشي مثلا الله قال إنا نحن نزلنا الذكر ماشي هنا الموطن موطن عظم ولا لا الله يتحدث عن نفسه في الآيات هنا الله يتحدث عن إنزال القرآن على من؟ على عبده فالموطن حتى لا يدخل أي إشراك أحد مع الله الله ما قال الحمد لنا أننا أنزلنا القرآن الموطن موطن توحيد مثلا الله قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ليش قال إنني أنا الموت التوحيد يا أبو محمد ما بصير يقول إنا حتى لا يظن ظان أنه مع الله غيره لكن في مواطن إظهار عظمة الله في الخلق كل الآيات تحدثت به نحن نقص عليك نبأهم بالحق وغيرها من الآيات نحن أو ما العظمة تحدث القرآن عنها في الأمور التي تدل على عظمة الله أما إذا كان الأمر يتعلق بالتوحيد وإظهار وحدانية الله جاء اللفظ بأنا وليس بهم العظمة وهذا راح إن شاء الله نمر عليه الحمد لله الذي أنزله هنا اختلف العلماء في لفظ أنزل يا إخواني أنزل على عبده الإنزال هنا ورد كثيرا في القرآن من ذلك وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزلنا عليكم لباسا يواري وننزل من السماء صح هذا الإنزال هل يدل على إن الأشياء هي كانت في السماء وأنزلت ليس الأمر على عمومه، فقد يدل على ذلك، وقد يدل على الامتنان والعطاء كما يقول أهل التفسير. يعني أنزل عليكم لباس يوالي ثوأتكم يدل على التفضل والنعمة. مش إنه نزل أنصاناً بانطلونات مع آدم وحواء عليهم السلام. مش هذا. لذلك أخطأ بعض حتى العلماء. في قول إن الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إن كيف الحديد ارتطم بالأرض ودخل فيها والحديد أقصى ليس من الأرض ومنها إعجاز قرآن يوهي ليست كذلك ونزل بحث فيها فهنا الإنزال إنزال تفضل وإن كان القرآن أيضا نزل من السماء إلا أن معمد تفضل فيه واضح وهنا نفرق بين التفسير والتأويل مين يعرف شو الفرق بين التفسير والتأويل التفسير يا إخواني من فسر الفسر هو وضوح المعنى أو ظهور الشيء ومنه أيضا السفر لأنه يسفر ويكشف فالتفسير معناه الكشف الكشف عن ماذا؟ الكشف عن مراد الله بقدر الوسع البشري، لأن مراد الله بشكل كامل لا يعلمه إلا الله. وهنا أنبه وأقول لا يجوز أن نقول لا يعرفه إلا الله، لأن لا يجوز أن ننسب المعرفة إلى الله، لأن الله تعالى عليم، ولا يجوز أن يقال عنه عارف أو يعرف، وهذا خطأ. يصدر كثير من الناس قلنا لا طب ليش لا يجوز أن نقول أن الله عارف أو يعرف لأن المعرفة مسبوخة بجهل أما العلم فهو يقين والمعرفة قد يكون فيها صواب وخطأ أما العلم فلا يحتمل للصواب ولا الخطأ المعرفة ما فيها إحاطة لذلك جاز أن نقول فلان عارف بالله ولا يجوز أن نقول فلان عالم بالله لأن ذلك يعني أنه أحاط بالله والله يقول ولا يحيطون به علما ممكن تعرف أن الله عظيم أن الله خالق لكن لا تستطيع أن تحيط بالله علما ولا بعلمه إذن هذا بس على الهامش نقول إيش الفرق بين العلم والمعرفة أما فلان بصير نقول عارف أو عالم ما في بأس لكن في حق الله لا الله عليم ولا يجوز أن يقال عارف أنزل على عبده شوفوا يا إخواني حينما نستشعر كلمة عبد ننفر منها ولا لأ لأن معناها الانقياد والتذلل العبودية حينما تكون لغير الله تكون بهذا في المعنى فيها تذلل وفيها قيد لكن حينما تكون العبودية متعلقة بالله تعالى فهي تشريف لذلك أكبر شرف للإنسان أن ينتسب بهذا الانتساب إلى الله انتساب العبودية لأننا إذا انتسبنا إلى الله بالعبودية تحررنا مما سوى الله عبد لله يعني أنه حر عما سوى الله عز وجل إذا اختعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة ف. لأن العبودية أعلى مراتب القرب بين العبد وبين ربه نادى الله نبيه بهذا اليداء أنزل على عبده وسبحان الله يا إخواني النصوص القرآنية شوفوا جمال القرآن النصوص القرآنية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدثت عن مراتب العبودية والعلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الله، فأول ما أنزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، إش قال الله: رأيت الذي ينهى عبدا إذا طل عبد، فترقى النبي صلى الله عليه وسلم في درجات العبودية لله، بعدين نسب إلى رفع الجلالة، وأنه لما قال عبد الله يدعوه. بعدين ترقى أكثر في درجات العبودية عليه السلام حتى قال الله بعد ذلك في النصوص القرآنية عبده نسبه إليه بالبمير المتصل وأنه اللي هي الآية سبحان الذي أسر بعبده أنزل على عبده واضح. فحل الإنسان يترقى من أن يكون مجرد عبد لله حتى العاص يوم القيامة الله يناديه يقول له عبدي لأنه وصبا عنه سيكون عبدا لله لكن حلو أن يترقى أكثر الإنسان لأن يكون عبدا لله وبعد ذلك أن ينسبه الله تعالى إلى نفسه يقول عبدي كما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أسرى بعبده الذي أنزل القرآن على عبده فهذا يدل على الترقي هذا الخطاب ولم يجعل له عواجا هو من يسأله أبو محمد سؤال ما هي أبو محمد ليش قال ولم يجعل له ما قال ولم يجعل فيه عواجا هي مؤنث نصيب نصيبة لما يا إخواننا العواج نوعين عواج معنوي لفظي وعواج حقيقي نقول هذه العصا فيها علاج ماشي لكن لا يجوز أن نقول عن شيء معنوي هل القرآن فيه عوجاجة للمطهية صفحات أو ألفابر إذن العوجاج هنا عوجاج معنوي ولا حقيقي عوجاج معنوي والعوجاج المعنوي في اللغة لا يناسب أن يدخل عليه فيه بل يناسب أن يدخل عليه له فالعوجاج المعنوي يكون له العوج وليس فيه عوج بينما العصا شيء حسي لا نقول هذه عصا لها عوجاج أيها أيها أما إذا كان معنوي وهذا من دقة كلام الله عز وجل طيب إحنا سورة الكهف وهذا راح أختم فيه جاوزنا للعجم الحد عشان مقدمات السورة سورة الكهف ماشي سير ساءة ولعل المرجع لو كل واحد منكم أحضر معه خمسة أشخاص أو أربعة أو ثلاثة تعم الفائدة أكثر مش بدي أنا جمهور أنا تعلمت من أبو غزوان رحمة الله عليه الشيخ محمد النسيب الرفاعي صاحب مختصر تفسير بالكثير كان يعطي كل خميس درس في مجلس السالك بعد العصر. لو حضر ثلاثة أو واحد أو خمسمية يعطي الدرس أنا سأنتزم بالدرس لو لي واحد إن شاء الله هذا أمر الأمر الثاني سرك الكهف فيها كم قصة الرئيسيات أربعة بخ... إذا ما اعتبرنا قصة آدم عليه السلام قصة الكهف وصاحب الجلتين وقصة نوسى مع الخذر عليهم السلام قصة ذي القرنين هاي الأربع قصص هل في بينها روابط وقواثم مشتركة فتغنعج مع بعض أولا الشخصيات البارزة في سورة الكهف في هذه القصص الأربع ليسوا أنبياء فتية ليسوا أنبياء وكذلك صاحب الجنتين صاحب القصة الرجل ليس نبي والخضر العلماء يرجح ليس نبي. فذل قرمين ملك عاد ليس بنبي صح ولا لا؟ موسى ليس الشخصية البارزة في القصة شخصية متعلمة عرفت كيف؟ وكل الشخصيات البارزة في القصص يعني, يعني هذا كلامهم فيها وذكر سيد قطب كمان غير هذه اللفتات اللي برج على الظلال من ميزات هذه القصص الأربعة يا إخواني أن كل واحدة ممكن نتحدث فيها عن مرحلية من مراحل الدين أولا قصة الضعف ولا لا قصة الضعف والفرار بالدين قصة أصحاب الكهف. ثم بعد ذلك اللي هي المرحلة المكية مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام فالسورة بتحكي عن مراحل أول شيء تفر بدينك بعدين تدعو إلى دينك قصت صاحب الجنتين بعدين تتعلم أصول الدين وتتعلم صفات المتعلم كيف أدى ابن عليه السلام كيف اعتذر له وستجده إن شاء الله صابرا وكيف ابن نوسى عليه السلام كمان يعني ما يأس وقال ذلك ما كنا نبغي ما تذمر بعد ذلك نصل إلى العهد المك... المدني إذا القسطين في العهد المدني المكي أصحاب الكهف والرجل صاحب الجنتين مع صاحبه هذا عهد مكي ضعف وبعدين دعوة إلى الله باللسان بعدين إقامة دولة علم وتعلم ومنهج وآخر شيء جهاد في سبيل الله ودعوة صح وما لا؟ موجود وما ليس موجود قال بعض العلماء أيضا القصة الأولى لحفظ الدين قصة أصحاب الكهف والثانية لتعليم الدين والثالثة لتعلم الدين قصة موسى والرابعة لنشر الدين هذه الملفتات التي يذكرها العلماء في أوجه الربط بين هذه القصص الثلاثة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يشجعني إنكم يعني اللي عنده تفسير في البيت يحضر والعقول تتلاقح كما يقول العلماء لعل الله عز وجل أن يسر لنا في الأيام المقبلة أن نتعلم عن سورة الكهف الأكثر والأكثر وبقدر ما الإنسان يعطي كتاب الله من وقته بقدر ما ينعم بفهم كتاب الله وبقدر ما يكون عنده تقوى وصلاح بقدر ما يعلمه الله واتقوا الله ويعلمكم الله أما العاصي والبعيد عن الله فذلك من قال الله فيه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في العرض بغير الحال وفقنا الله وإياكم صالح القول والعمل وجعل ذلك في ميزان أعمالنا وأعمالكم يوم القيامة